قلبي العاشق قدامك لو بصي في القدامك هتلاقي روحك فيك يا أمالي قلبي العاشق قدامك لو بصي في القدامك هتلاقي روحك فيك قلبي متعلق بيكي وانا صهرا بناديكي سيفاني الوحدي ليك يا أمالي قلبي متعلق بيكي وانا صهرا بناديكي سيفاني الوحدي ليك